موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسوار.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 جعلناه هباء أما الثورات أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر ووأحسن ما قيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يوم إذن الحق للرحمن، الملك يوم إذن الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعب الظالم على. اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وَقَالَ الرسول يا رَبِّ إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا